رحم من طبيعك التهكم والغرور واذا اشك الطبع فيك يا ستهين يمكن اعاتبك متى ودموعك اذا جاتني سرور والضحكه اللي ترتسم بشفاك هم من تسطر لا تبعديني ما أبي إلا احسس شعور لا ترفضيني يوم اقول انك ملاكي واحذر فانت مكاني اسكن قولي اعيش من انتهو انت شعورا أن يمتلكني ارفض واذا ملكني اشكر انت حروف إن كونت لي من معانيها اسطورة أنت حروف إن تستقر بداخلي متبعثره أنت معاني تنحفر داخل مغاليق الصدور وانت صدور تحفظ الخافي عن اللي ينشر اخطي واقول ال ما خلى مع العاشق شعوب يلومني على خطاه ويتهمني وعده مرضاه من غيره واقبل لجلها ها كل الامور واثني عليه اذا غلط ولني احبك منهر منره حلو والشوك من يدهز هلك اعطيه قلبي يسكنه يهدمه ثم يعمره تجاوزي كل الخطا اسمع اسمع المثلك بالعبود خطاك احب واعشق وارضاه ثم من استرى من شان عينك استبحته اللي على الناس محذوق لجلق تحب اللي تحبه واكره اللي